وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصلاة, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنفسنا ومن وَمِنْ سَيِّئ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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار برزان الخشبسان جيشنا درزي دون زهمين لشرح كتابي الواجبات المتحتمات او واجب حتماني كخويبر وذكاء بواجبي دا ناوى لسهمو بيابكي مسلمان و اخرجي مسلمان بزانو كاري لدرس رابردو لقلباسي نواقض الاسلام بوين قالوا اشهر مكاني اسلامتي مسلمان خارها اشتمان هندو شرح ما قلته تفصيليا امر ابي المتخوي باسي ناقضي نويمو ديم ك لنواقف الاسلام دچينا الاسلام محمد كري عبد الوهاب الله ايخو لي بمؤلف كتاب ما دخل هنا امر ان شاء الله لو بدل دچينك خار نويمو ديم دكات تفرمية التاسع وتناقضي نويلة واقضي إسلام من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر تفرمية هركسيك باوري وابيت بري فراوانبوت وسعى بوت جنجاوبوت لشريعتي خوي درشيد دروستا لشرعي محمد درشيد نبي مسلمان لسرعي جيربيت او باوربونا لديني خواتر تكات بوكو هندي الى شون خضير عليه السلام لجير شرعي مسان ابو كمسافي غمر ولو سلمه الروايه لجير شرعي خوي تعالى نبين او ديني بغمر خوان ابين صلى الله عليه وسلم لإسلام أجر هر كسي اباوره بيه ابا في كافر ابي ولا من اگر بااور ابيت گونجا وبوت واسعه بوتو بكيف قوت اسلام نبيد امواد لاكات او اواقيانيت كوايه شريعة اسلام شريعة او بجولك كلا سر جل كهدي خوي من مسلمان البيت رأي أديب النصراني كان مخاتبر استكان لسر دين باطل بن نبل مسلمي أم اعتقادا ام بيربارة بدروزانين وتكذيب قرآن ديا تكذيب السنة ديا كقرآن والسنة فرمي دين الإسلام ديني, ديني كي شامل وكامله حتى قيامت وبإسلام هم مش العكانتر نسخه أبوه بقرآن هم كتب العكانتر نسخه بهاتيني في عبارة صلى الله عليه وسلم في عبارة دي هي في دين أو بيد وازلي هر في الله وسلم. في بيعة من صلاة وسلامي خالد سلبيه، خاتمة مو بيعة مر كانه، بيعة مر يطل الدعاء نهاية. بويا أفرميه خوي بيعة مر خوا، أجر موسى الله وليه السلام، وكاتب إمام خندومن زمان، إسحاق كريم مريم كديت أخباره لا أسمان، أو فترة حكم بشري إسلام دكات، إسلام في دكات. لسر إسلامتي وفات أكاد كدين المحمد صلى الله عليه وسلم أو كاتكدي كدين في غمالات خوين ماهوه بل من في غمالات محمد نخير لمن تابع أمو محمد صلى الله عليه وسلم أي شكل لأمتي محمد وفات عليه السلام أي علماء فرمون هركس باور روابت بل من دين داري أكم أميو بكم بخواه رزابوا لي خوابت بنا بل لسر شرع محمدنا لاشو محمد نبي صلى الله عليه وسلم بلكو بطريقه جذر المهم او الشواز رقايه في غمر اخوانا صلى الله عليه وسلم زان عند هل الرقايه توبي جريتبر برضابوني فوا حموي مفتوحه بقي أو شرّ رجال محمد صلى الله عليه وسلم هم رجال ذبحش تبصروا وتو قفلا، هيك كلاونية شقي باطلًا، تنا لو رجاله خوات على رويت. بالقصة سأل أما آيات القرآن في رزق خوات على فرمت، والذين كفروا عما أنذر معرضون للسورة محمد، أوانيك كافرا، كبيباورا، بوشتيان كردوا، لودني محمد صلى الله عليه وسلم، و. إمامي قاضي عياض فرميت باجماع أهل علم، وتبين جدا أهل العلم هر إنسانك بر بوم واسع بوم فراوانة حرم، اللي إسلامي إذا رسمنا بالمسلم أو كافر بيبو إمامي ابن حزم أندلسي كبيودي ابن حزم الظاهري رحمة خالقه، لكتاب الفصل ذا ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. وقالوا من بلغ الغاية من الولاية سقطت عنه الشرائح هذا فرمي يا. طائفيك ينسن طائفيك لطائفه كان باوريان واي ادعاء او كوا اوليكان ينو بشواكان ينشأتروا برسترن لهموا بيقام بركان اخوة تعالى فانا اقريبا اخوال دا حتى داري هتا هندق لو طائفة صوفيان وطيانا هركس بقاتا غاية لولاية الشرع يا لا سلك يا ولد هذه شرع اخويا لا سري لا اجد من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك انه يوجد سري امنيه ان الزكاه سري امنيه ان الرجوع حتى فلم ما مس باعتقادي او طائفانا ارن محرمات جانب حراره بيت كالزنا والخمر وغير ذلك واستباح بهذا نساء غيرهم بهوي او عقد خرافه وكارن يمديش نفلي ولايات مرتبه يقين الشرع لسلم امامه تتالف حلال حرام وسر امنما في جيشنا علم يقين اخواته على عباده المهاجر افرموا بو اعتقاد خرافه أفرتاني خوتيان بو خوين حلال كرد ضمن غير اما الزناش بو اما الزنا حاسمه شوكي مرتبه تماما هي شك وما نقدر ابانته تماما وقالوا بأننا نرى الله ونكلمه وكل ما قذف في قلوبنا فهو حق ما قصده فرمي او طائفه صوفيه نهدي كان قلتوا انا اي مخوا ابينين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 بو يد جرنو هو لهنديك لجوراتانيا كلاي أوان قورن. عرق دوا أما عرق دخوات و جورا كتان ديجود نخر ثاكه أو عرقكاتك بت تجيبيني عرقه كخوار ديو أعجب أو حلال أبو براك أبو مرتبى زب قولي هي تأثير الإيمان هناك ثأمة اعتقاد بير بورك يبوجنا بو اعتقادا قناعة واية أوان لجير أمر نهي شرعين شو نكتي في غمر إخوانين حورا واسع ويان هذي إمام ابن تيمية رحمة الله دربار أو سنتائفة عقد خلافة للصوف كان دفري منها أولئك ما يحتج بقوله تعالى وعبد ربك حتى ياتيك اليقين دارت سانك ابونا لم صوفي انا حالنا وكان خويت على قران فرميه وعبد ربك حتى ياتيك اليقين اخر اي سوره الحجر خوات على فرمك وفرستبك تا مردين وتحت واتحتا لجيانك بخاف رزمي او نغني يقين واتمرتبيك الزور برزه ل ايمان قيشتني يقين كشكوكوكوكو مانك يد ايمان مان فرائدو عباد أوانيك بنسبت عوامي خلقه حراما بويم حلالاً فنا أجري بخوي تعالى جف أنا باور ما حال حال عليه حتى يحصل له حال فإذا حصل له حال أو حالتك حال جي عبادة للسرنما وأنبياء وقيش عبادة للسرنيو ایم با اتفاق آزارنده پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم لحومو پیامبران اتفاق خوشه ایشروب را استریبوآ لحومو درست راه های خو برست راه خوانی لواه حمد مقامی محموده پلی و سیله انشالله بقوا لسر آو پیامبرمان عباده لنصوب لسر مرگ او سنجارگویی جز نوش بگری بو عباد الله سرق فيها غمر بريزلانة شو لسرق إلها وشيفان أغني بخوا لأخرى خلافة بو يدلن خضر كأن بيود الخضر أم فيها كبيع غمر بو لسر إيراجح دلن شون خضر لسرن موسى أجيا بوتي أو تابع موسى نبو أو ني هندي أو ليابوين هي التابع في غمر نبن أم مفقودة دالين خضر كلي اخوان بيني خضر الزنه خضر الزنه وا تاخدري الزندوق الزندونيه في بيغهما خاصا بهدي سفر بيها نماوا أجل غير بما يجيو صلى الله عليه وسلم بيش بيغهما الاخوه وفادي كدوا نقدوا شي لكن دواري خمان خضر الزنه لو درت هوالي بيبكوا فرياتك بسيب نرميا اما هما الخرافه دي ناكلواري خمان ديعيبو ان جارين خضر لا سردنا موسى هي أشياء شون موسى نكود ما دام أولي شون موسى نكود هي ولي بمش معناكواهم رد أم شبه أبو جنة بمشن فرمديه دين إن شاء الله تعالى يا كمارين جائز رواني بويد كسيك كدين محمد بيجشتي بي صلى الله عليه وسلم في إسلامه كشوني نكويت. ابدا هيج كسيك بوينيا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 إلا بكافي بشر أو بشر بيت شو ملكات كبير قام كبير قامري بيت آية أجر كبير قامري ببوهات بيه معقول الدوائن كبيت بوتها توها كإيمان بيبي شو الكبيت بوه مو بشري تشوين الكبي وعتر مخالف أوائل الكتب وخلات على فرم صلى الله عليه وسلم باو هي كسرة إيونية كبير قامري خوايا وختام النبيين كواته مو كبير قامبرنا وعتر كبير قامبر لدوائن آيات أوي بيجي نمدو سيم في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم خوي وكم بخاري كان النبي يبعث إلى قومه خاصة كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة ألف في غمباران بيشمن بطيبتي بقوم جهات بنتوي جهات بل من هاتم بوها مخرج لسردم خضر دوي موسى نكوت مسات في غمار بن إسرائيل وواجب له بني را إسرائيل أو قم في نبكون لسال خذنا مش في بلان بل هاتي واجبي كله سال هم قصيك كشري نبكيات اللي حديث فرمي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فينشتم شتم بخشراوة بهش في غمرة ثنا منه هيك لو عند فرمي وبوعث إلى الناس عامة من روانك لهم للاين خواه بوه مو خارجي بعمومية كسجنية لجر أمر من بتوان ما او أو يدرج جهنم جيدي. وها ترسالك من رسالة عامة بوهيس كسجنية بلى والله من شرعيهم هي وطريقةهم هي بس طريقةهم عارم. أهم جوجمان اللي يقول عندي كذا أريد طريقة بحر ك هو شريعة الجوجلاج لنا يا أخوة. أنا أقريب أخوة. أقصي كفرة. يعني طريقة اللي شرع قولة البيت نية شريعة جولة البيت مية شريعة شعليه اخويا تعالايا بوهم بشريات الحديث يا غمر فرميص صلى الله وسلمك إمام مسلم جل جلاله والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودين ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار انا حديثي جبران تفهم شلون بو اخويا تجاني من بدستر هيچ کس من بيبيستكه في غمر اخوانهم الا امته يهودي بي بيت او غير او من ما بي اولاه يهودي بي يا نصراني بي او انسان بيت بالزانه من بيغمرهم باورن بينك او شيرنا كبيت بو شوازم كلا سرديني من نبي لا بازي من نبي إلا كان من اصحاب النار إلا جهنميه الا بجنم تسجد مكافر هكذا يهودي بي وذا سحال يهود نصارى اوروبيكان وامبيكيان واجبنا سريعا شو بيغمر خوفكم شوينتون كفرن باور ما موسى وعيسى شو غير كفرن چونكي ابي باور هون بيغمر الخبيري كامن جيي جيش بي مشينكمي شو محمد واجبنا السريان شوين بيكون عيسى شلون علي بقون بلا قبرنا لو كان موسى بن حيا ما وسعه التباعي والله مسمى فيش مجالك ان أبو أبوه ده من كوتاية، بس ما كذب، خذير من في بلام الراجح بهيز، بس في في واجبنا واجب واجب خضر شو هرګ پیغمبر خو ابو نو واخ خو ته در به څه که فر میم کوم و لکه کوشتو سفینګی کول کړدو دیوارګی و راځه وګرد فر و ما فعلته عن امره اما نه کذب له خو مون نکرد وتوحيم بها تو خو فکر دوم خو پی فرموم او برګی که پیغمبر بو ما ده پیغمبر بو خو به خو دی نهته وو خو روانه کېدبو واجب نه بو شون مصاب کې فلم ايته لم سردمه جې لدوي وفاتي پیغمبر خو علی من بوم هي وکو خذر محمد نکوم تو پی فناقيم تعالى على رب العالمين اللي فرميت لسورة ال عمران آياتها شتايق ده فرمي عهد وبيان مورقول لهمو بيا غمران لهمو بيا غمران واتشوملي أممتهن لهمو أمته لهمو بيا غمبلق برينو عهد مورقتوا أجر من محمد هالإيمان ببنيت أجر أممته كامل أو من باب أولى واجب السلام فخويت على فرمية وإذ اخذ الله ميثاق النبيين وتباس اوك اي محمد كاخير رب العالمين ميثاق وعهد مؤكدي مؤكد وقر له في غمران لما اتيتكم من كتابي وحكمه به او كتابك دام بدان به حكمته ثم جاءكم رسول مصدق المصدق لما معكم اجر بيغمر جديد تصديق دينك اي وشكات لا به ولا تنصرنه ده بايمان بيبن واسترج قال أقررتم وأخذتم على ذلك بصري أي في غمران اقررت انك الاعترافكم بوعدا وعد خواب جيب جيكم قالوا أقررنا اقرار اقرر ما انك او في غمران بي, غمر بي كما ايماني في ديني قال فاشهدوا واترحمتها الشاهد وانا معكم من الشاهدين من الشاهد اقو ايوال امتكم وفي غمران ووعدين لورجلاوة ايمان محمد بن صلى الله عليه وسلم اقرر بقر خصمتي ابي ايماني في بن شوني أري والله من بوم هي شو نيكوهم بوم هي طريقة خم جابيو ظلم الأخوة وعلى وطريقة جيب الله شرع جورته بناقرين بأخوة خلاصي من ناقضة أبناقضة هركسيك باوريو محمد نكهم خم رباط كافر البيت دافر ماما سؤال عشرة ديم إسلام الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. بشكر ذن بجث بش هل كذن خوات على نفيري بي نعمري بي بكت. بيكافري بي, بي. خلقوا زوره أو كسيف بجث بك لا أيني إسلام بك لا محمد فيري نبيت نجر ودعايا كامح لالا كامح رامة كامتشاع كام خرب فيري بمن من خامم شرعكم بدو يعني الروت كان مدينين عمل شيء بينكاه او ايش كافره انا اقري اخوه خوي تعالى للسوره السجدات ياتي ومن اظلم ممن ذكر بايات الله ثم اعرض عنها شي هي لو ظالم ترستم كاركد وتلا احد اظلم من هيك كسيني لو ظالم تربيت تجوب جرام شي هي لو ظالم تربي كات اتاني اخوي بدك انتوا ديني خوب بدينيد على اخوه هاي فر ما شرعه ثم اعرض عنها فاشتريكها في بناقريه كانما ديني منيه ومن باس مكه انا من المجيبين منتقمون اما لو تا انبانا ترا سنين نوالي نبتها انبان مستعقم عقوبه اخوه فاشتري ديني اخوه كدواء كانما دين بؤونهاتوا بو علماء فالمون ام جورين الناقض ام جور ناقضن وقت الاسلام بيوتري كفري اعراف كافري بو كافري فاشتري العين خذناك لخوانين كأنما ديني دنيا، كأنما بيديني، أيدين أي بيعم أي, أي ناميخوا بوتيهاد. تو بشري بشرم. خوا من ديني بشر. أبى حيروي بكذواني بقعد. كاتتو بيشتيل ذكردوه و كافري. بخوا. أوصفي دي أجعل بيديني فرمن واه كافران. جوش ناگری لکه سکه باش شرعی ببکاد بیری ناکاتوا ناپرسیم دین بوسیهاد کامح حال الله جیب جیکم خواهد دعوتیم لی اکاد پیغمبران دعوتیم لی دکن من تیرس نبیوست جیب جیکم کامح حرام و وزیر بینم مستقبل بخشوا بدوای بکر خوب غذا خوانیم کم فوری بید کانما دین بونات پیغمبر بونات قرآن بدانه بازیوا واژنیت ما و تو او کسیه علی مفرمون زور خلك هم غميين يا حلال كاميا حرام كاميا نا برس أم حلال أجيب أجيكم خواه شعر صفر مو نا حلال كاميا نا حرام كاميا إيش مدين يخوانا كا برس يا الأهل علمنا كا ذكري خوانا مدين ميا وأجد أوه مقدسات الشعائر دي بيخوانا كا تقاوني وكبر الله أجد هذي برلايا بصاحب كأن مديننا ده شو اللي من ولكن المسلم يقول لك كفر كداي ولكن كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا حدود كذا زناية على كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا حرام كذا كذا من كذا كذا يعني كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا وك حيوان ان سلسه زاويه تناقرين باخو اخو طالب ما فارزيله وصدا ناشينا ك انسان بيدين بمبدا بيت بيه فشكرتن لديني اخوا كبي كافر بي سي جورها من تيما فشكردن لايني اخوا كهرسكي بي كافر بي أم جورية. جورية كم؟ جوي نه باوری پیکی نه بدروشی بزنید. حالا و خواهم نباید روی پنکه من بدروش نزنم. حق نسرینی که انا ماهی من دین بوم منیه. ما و تو. صار دعا، سیان، شعر، بدوعی نگرید. نخویی کات خوانی، نالی راست نالی درویه. هیچ خال لودو دین لودو را مجدو را. او کفر اعراضا، او پی کافر بوده، دست خویش وقت. دو هم کسی پشت بکل اصل اسلامتی لبنا مای دین. كأول بريدة توحيد لا إله محمد صلى الله أو كثي فش التوحيد خابكات يفترض فيه خوا توحيد خوا كثير جواه أبيه الموحد بي فش الليكر الموحد نبويه واتفش الدين خوات بي علاقه في بيت يزول خد شريك بي خواني بس نا قم شيئا سل التوحيد من صن صلاة هاوردم أوارم أخو قل كفر بيوشري بيوش بيوخون بيوش من مية مرم شون دي خو ما قرمهو صن صلوات براكم و كفر أوا أعد بابا بيرمان رحمة خو على بينانزاني جاهيلون خو عزرية جهنم هلا خو تجي عزرية دين بيتاليم هاد الجاب نادتوه بيشتي كذول أصل توحيد توحيد لا إلها الله محمد رسول أصل دينه توب بيشتي ورد عبادك هج ما هو ببيت في التوحيد وعقيدة بطالة كفري كفري أو كفر إعراضة كفر سيئة أو كسيئة علماء فلمون كيف يكون إسلام بعمل جوارحي لا إله الله محمد صلى الله عليه وسلم أبداً بخواناكات أو أي حالة مقصر لناكات أتوى والله من هنا با. أي حالة وحالة نظر نسية؟ ناو الله أي كرنه إثنية سيئة الله يجيناكم اما لهذاك علماء هلك نفر من كافره عمل الجوارح النيه ذرب هي سنوا فرمون هني فرمون ما دام بريلا الله محمد رسول الله فضربوا هاري بيو عمل الجوارح النيه كفر اكيد كفري بكفر علماء فرمون كافر مطلقة حتى هني علماء فرمون كافر مطلقة أما خلاف بين اهل السنه ك این سان پی کافر به عمل جواره حیف خود نم. بوی مسلا آخر بازگانی فرمی پشوي تا وکن هو آ حاصل هر انسانیک پش به کلدينی خوا فیرین بیه نخوییه ایش بیان کرد خوی نکاد خوانی کان ما دین ممنها تو یا لو دوردیج نمی دوره. او کفر اعراضا فیو تری اعراضا کلی بتوان ودی پش اسلام کرده. مسلمانی شبه خوان دین بیه خمپوری ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره هيج فرق جوازيغنين لم ناقض نواقضنا دخال نبو أمد النواقض هيج فرق يغني لأنزام داني بقالت بيكي الكافر بي جنب بقالت بإسلام بكي بلي والله بقالت بيكي كافر بي أمد نواقضة أفرمي ولا فرق هل فرق جوازيغنين لهارهمي بين الحازلي بجعلته بيجي، جعلته بإسلامي كي والله جعلهم كرد، كفرية كي والله جعلهم كرد، يوم بيقمار دي والله جعلهم كرد، بجعلته بيجي هر كافري، والجاد بجدي بيجي هر كافري، والخائف بترسم هر كافري، بريبوك خصو بإسلامي كي، بخوات بس بخوات رسم، نك دعائي مستقر وشترول هر إلا المكره، إلا كذا زور او تفعل الامان وقت واتكجي او كفر بكا هم مكرها اما يشيرون ذا وخو بوترسيني الكافربي الا وكلها من أعظم ما يكون خطرا اما ان يقل ومن أكثر ما يكون وقوعا وزوجها لشروع ذا ها هكذا زور من زوجترسناكن وزوجها الرؤى التي تسخر جي فينبغي للمسلم ان يحذرها وجبل سلمو حذر يبكا وياي خويبيا ويخاف منها على نفسه ترسيه باخواتي نكم بكافرين بمرم نعوذ بالله من مجيبات غضبه وأليم عقابه فناء اجلين بخوارب رب العالمين لع خضبك فناء اجلين اخوة لعقاب اشاكي وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم ذاك اخوي يقول لهم هربان وجوانا كان نواجهنا كنصفت بعضنا هناك ما خوش بيه خديه عفوا منك اصلاح حال منك زياده للانشاره زي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد